ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو